ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس اليك الشيطان قال يا ادم هل ادنك على شجره الخلد وملك لا يبلى مَا أَكَلَا مِنَّا فَبَدَتْ لَهُمَا مَا سَوْآتُهُمَا وَقَفْقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى وهو له بطانها جميعا بعضكم لبعض عدو فإنه ما يأتينكم من هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى